دبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتسبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لما ردودون في الحافرة أئذا كنا يَدُومَن نَخِرَه قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَةٌ خَاسِرَه فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَه هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعت سمكها فزينها واغطى ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها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 منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو دحاها